بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع والثلاثون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا أنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية يوم أو يوم وأضاف الضحى كذلك إلى العشية لما بينهما من الملابسة إذ هما في يوم واحد سورة عبس سبب نزول صدر هذه السورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام قريش وكان يدعو أشرافهم إلى الله تعالى ليسلموا فيسلم بإسلامهم غيرهم فبينما هو مع رجل من عظمائهم قيل هو الوليد بن المغيرة وقيل عتبة بن ربيعة وقيل أمية بن خلف وقال ابن عباس كانوا جماعة إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله وكرر ذلك وهو لا يعلم عنه بتشاغله بالقوم فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع الأعمى كلامه فعبس وأعرض عنه وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداء وقد استخلفه على المدينة مرتين عبس وتولى أي عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه قال ابن عطية في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العذب لأن في ذلك بعض الإعراض وقال الزمخشري في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار وقال غيرهما هو إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب وهذا أحسن أن جاءه الأعمى في موضع مفعول من أجله وهو منصوب بتولى أو عبس وذكر ابن أم مكتوم بلفظ الأعمى ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره وفي هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كانت لمنفعة أو يشهد صاحبها ومنه قول المحدثين سليمان الأعمش وعبد الرحمن الأعرج وغير ذلك وما يدريك أي أي شيء يطلعك على حال هذا الأعمى لعله يزكى اي يتطهر وينتفع في دينه بما يسمع منك أما من استغنى فأنت له تصدى أي تتعرض للغني رجاء ان يسلم وما عليك الا يزكى أي لا حرج عليك ألا يتزكى هذا الغني وأما من جاءك يسعى إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم ومعنى يسعى يسرع في مشيه من حرصه في طلب الخير وهو يخشى أي يخشى الله أو يخاف الكفار وإذايتهم له على التباعد وقيل جاء وليس معه من يقوده فكان يخشى أن يقع وهذا ضعيف فأنت عنه تلهى أي أي تشتغل عنه بغيره من قولك لهيت عن الشيء إذا تركته وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدب بما أدبه الله في هذه السورة فلم يعرض بعد فلم يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض لغني وكذلك اتبعه فضلاء العلماء فكان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالأمراء وكان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء. كلا ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه إنها تذكرة فيه وجهان أحدهما أن هذا الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم والآخر أن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد وهذا أرجح لأنه يناسب فمن شاء ذكره وما بعده وأنثى الضمير في قوله إنها تذكرة على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة وذكرها في قوله فمن شاء ذكر على معنى الوعظ أو الذكرى والقرآن في صحف صفة لتذكره أي ثابتة في صحف وهي الصحف المنسوخه من اللوح المحفوظ وقيل هي مصاحف المسلمين مرفوعة إن كانت الصحف المصاحف فمعناه مرفوعة المقدار وإن كانت صحف الملائكة فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء ومطهرة أي منزاهة عن أيدي الشياطين بأيدي سفرة هي الملائكة والسفرة جمع سافر وهو الكاتب لأنهم يكتبون القرآن وقيل لأنهم سفراء بين الله وبين عبيده وقيل يعني القراء من الناس والأول أرجح وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم قتل الإنسان دعاء عليه على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ ومعناه تقبيح حاله وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك وقيل معناه لعن وهذا بعيد ما أكفر تعجيب من شدة كفره مع أنه كان يجب عليه خلاف ذلك من أي شيء خلقه توقيف وتقرير ثم أجاب عنه بقوله من نطفة خلق يعني المني ومقصد الكلام تحقير الإنسان ومعناه أنه يجب عليه أن يعظم الرب الذي خلق فقدره أي هيئه لما يصلح له ومنه خلق كل شيء فقدره تقديرا وقيل معناه جعله على مقدار معلوم في إعطائه وأجله ورزقه وغير ذلك ثم السبيل يسره نصب السبيل بفعل مضمر فسره يسره وفي معناه ثلاثة أقوال أحدها يسر سبيل خروجه من بطن امه والآخر أنه سبيل الخير والشر لقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الثالث سبيل النظر السديد المؤدي إلى الإيمان والأول أرجح لعطفه على قوله من نطفة خلقه فقدر وهو قول ابن عباس ثم أماته فأقبر فيجعله ذا قبر يقال قبرت الميت إذا دفنته وأقبرته إذا أمرت أن يدفن ثم إذا شاء أنشره أي بعثه من قبره يقال نشر الميت إذا قام وأنشره الله والإشارة بإذا شاء اليوم القيامة أي الوقت الذي يقدر أن ينشره فيه كلا ردع للإنسان عما هو فيه لما يقضي ما أمره أي الذي يقضي الإنسان على تطاول عمره ما أمره الله قال بعضهم لا يقضي أحد أبدا جميع ما افترض الله عليه إذ لابد للعبد من تفريق فلينظر الإنسان إلى طعامه أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح معصيته والكفر به وقيل فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعا فلينظر حقارة الدنيا وخساسة نفسه والأول أشهر وأظهر في معنى الآية على أن القول الثاني صحيح وانظر كيف فسره بقوله إنا صببنا الماء صبا وما بعده ليعدد النعم ويظهر القدرة وقرئ أن صببنا الماء بفتح الهمزة على البدل من الطعام ثم شققنا الأرض يعني, يعني يخرج النبات منها حب القمح والشعير وسائر الحبوب وقضبا قيل هي الفسفوسة وقيل هي علف البهائم واختار بن عطية أنها البقول وشبهها بما يؤكل رطبة غلبا أي غليظة ناعمة وأباء الأب المرعى عند ابن عباس والجمهور وقيل التبن وقد توقف في تفسيرها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما الصاخة القيامة وهي مشتقة من قولك صخ الأذن إذا اصمها بشدة صياحة فكأنه إشارة إلى النفخة في الصور أو إلى شدة الأمر حتى يصخ من يسمعه لصعوبته وقيل هي من قولك أصاخ للحديث إذا استمعه والأول هو الموافق للاشتقاق يفر المرء من أخي الآية ذكر فرار الإنسان من أحبابه ورتبهم على ترتيبهم في الحنو والشفقة فبدأ بالأقل وختم بالأكثر لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكره وإنما يفر منهم لاشتغاله بنفسه وقيل إن فراره منهم لئلا يطالبوه بالتبعات والأول أرجح وأظهر لقوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، أي هو مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب حتى لا يسعه ذكر غيره وانظر قول الأنبياء عليهم السلام يومئذ نفسي نفسي وجوه يومئذ مسفرة أي مضيئة من السرور، وهو من قولك أسفر الصبح إذا أضاء عليها غبرة أي غبار والقترة أيضا الغبارة قال, قال ابن عطية الغبرة من العبوس والكرب كما يقطر وجه المهموم والمريض، والقترة هي غبار الأرض وقال الزمخشري الغبار غبار يعلوها والقطرة سواد فيعظم قبحها باجتماع الغبار والسواد سورة التكوير ذكر الله في هذه السورة أهوال القيامة وما يعتري الموجودات من التغيير إذا الشمس قورت قال ابن عباس ذهب ضوها وأظلمت وقيل رمي بها وقيل اضمحلت وأصله من تكوير العمامة لأنها إذا لفت زالا بساطها وصغر جرمها وإذا النجوم انكدرت أي تساقطت من مواضعها وقيل تغيرت والأول أرجح لأنه موافق لقوله وإذا الكواكب انتثرت وروي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم ليراها من عبدها كما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إذا الجبال سيرت أي حملت وبعد ذلك تفتت فتصير هباء ثم تتلاشى وإذا العشار عطلت العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي مر لحملها عشرة أشهر وهي أنفس ما عند العرب وأعزها فلا تعطل إلا من شدة الهول وتعطيلها هو تركها سائبة أي ترك حلبها وإذا الوحوش حشرت أي جمعت وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال أحدها أنها تحشر أي تبعث يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض ثم تكون ترابا. والآخر أنها تحشر بمودتها دفعة واحدة عند هول القيامة قاله ابن عباس وقال إنها لا تبعث وأنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن والثالث أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفر في الأرض فلذلك حشرها وإذا البحار سجرت فيه ثلاثة أقوال أحدها ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا والآخر ملئت نيرانا لتعذيب أهل النار والثالث فرغت من مائها ويبست وأصلها من سجرت التنور إذا ملأتها فالقول, فالقول الأول والثاني أليق بالأصل والأول والثالث موافق لقوله فجرة وإذا النفوس زوجت فيه ثلاثة أقوال أحدها التزويج بمعنى التنويع لأن الأزواج هي الأنواع فالمعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن والثاني زوجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين والثالث زوجت الأزواج والأجساد أي ردت إليها عند البعث والأول هو الأرجح لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وابن عباس وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الموؤودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حية مع كراهته لها ومن غيرته عليها فتسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت على وجه التوبيخ لقاتلها وقرأ ابن عباس وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت بضم القاف وسكون اللام وضم التاء واستدل ابن عباس بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة لأن الله ينتصر لهم ممن ظلمهم وإذا الصحف نشرت هي صحف الأعمال تنشر ليقرأ كل أحد كتابة وقيل هي الصحف التي تتطاير بالايمان والشمائل بالجزاء وإذا السماء كشطت الكشط هو طيها كطي السجل قاله ابن عطية وقيل معناه كشفت وهذا أليق بالكشط وإذا الجحيم سعرت أي اوقدت وأحمية وإذا الجنة أزلفت أي قربت علمت نفس ما أحضرت هذا جواب إذا المكررة في المواضع قبل هذا ومعناه علمت كل نفس ما أحضرت من عمل فلفظ النفس مفرد يراد به الجنس والعموم وقال ابن عطية إنما أفردها ليبين حقارتها وذلتها وقال الزمخشري هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه كقوله ربما يود الذين كفروا ومعناه التكثير وكذلك هنا معناه أعم الجمع ما أحطرت عبارة عن الحسنات والسيئات فلا أقسم ذكرت نظائره بالخنس الجوار الكنس يعني الدرار السبعة وهي الشمس والقمر وزحل وعطارد والمريخ والمشتري والزهرة وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها أي تتقهقر فيكون النجم في البرج ثم يكر راجعا وهي جواري في الفلك وهي تتكنس في أبراجها أي تستتر وهو مشتق من قولك كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو موضعه. وقيل يعني الدرارية الخمسة لأنها تستتر بضوء الشمس. وقيل يعني النجوم كلها لأنها تخنس في جريها وتكنس بالنهار أي تستتر وتختفي بضوء الشمس. وقيل يعني بقر الوحش. فالخنس على هذا من خنس الأنف والكنس من سكناها في كناسها والليل إذا عسعس يقال عسعس الليل إذا كان غير مستحكم الظلام فقيل ذلك في أوله وقيل في آخره وهذا أرجح لأن آخر الليل أفضل ولأنه أعقبه بقوله والصبح إذا تنفس أي استطار واتسع ضوءه إنه لقول رسول كريم الضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل وقيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال السويلي لا يجوز أي قال إنه محمد عليه السلام لأن الآية نزلت في الرد على الذين قالوا إن محمدا قال القرآن فكيف يخبر الله أنه قوله وإن انما اراد جبريل واضاف القران اليه لانه جاء به وهو في الحقيقه قول الله تعالى وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم فانه قد يضاف الى محمد صلى الله عليه وسلم لانه تلقاه عن جبريل عليه السلام وجاء به الى الناس ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل لأنه وصفه بقوله ذي قوة وقد وصف جبريل بهذا لقوله شديد القوة ذو مرة عند ذي العرش يتعلق بذي قوة وقيل بمكين وهذا أظهر والمكين الذي له مكانة أيجاه وتقريب مطاع ثم أمين هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله وهو عند ذي العرش أي مطاع في ملائكة ذي العرش وما صاحبكم بمجنون هو محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق ولقد رآه بالأفق المبين ضمير الفاعل لمحمد صلى الله عليه وسلم وضمير المفعول لجبريل عليه السلام وهذه الرؤية له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض وقيل الرؤية التي رآه عند سدره المنتهى في الإسراء ووصف هذا الأفق بالمبين لأنه روي أنه كان في المشرق من حيث تطلع الشمس وأيضا فكل أفق فهو مبين وما هو على الغيب بضنين الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قرأ بالضاد فمعناه بخيل أي لا يبخل بأداء ما ألقي إليه من الغيب وهو الوحي ومن قرأ بالضاء فمعناه متهم أي لا يتهم على الوحي بل هو أمين عليه ورجح بعضهم هذه القراءة بأن الكفار لم ينسبوا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى البخل بالوحي بل اتهموه فنفى عنه ذلك وما هو بقول شيطان الرجيم الضمير للقرآن فأين تذهبون خطاب لكفار قريش أي ليس لكم زوال عن هذه الحقائق وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره فيما تقدم سورة الانفطار إذا السماء انفطرت أي انشقت وإذا الكواكب انتثرت أي سقطت من مواضعها وإذا البحار فجرت أي فرغت وقيل فجّر بعضها إلى بعض فاختلط وإذا القبور بعثرت أي نبشت على الموتى الذين فيها وقال الزمقشري أصله من البعث والبحث فضمت إليها الراء والمعنى بحثت وأخرج موتاها علمت نفس ما قدمت وأخرت هذا هو الجواب ومعناه علمت كل نفس جميع أعمالها وقيل ما قدمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد موتها من سنة سنتها أو وصية أوصت بها وأفردت النفس والمراد به العموم حسب ما ذكرنا في التكوير يا أيها الإنسان خطاب لجنس بني آدم ما غرك بربك الكريم هذا توبيخ وعتاب معناه أي شيء غرك بربك حتى كفرت به أو عصيت أو غفلت عنه فدخل في العتاب الكفار وعصاة المؤمنين ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين وروي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ ما غرك بربك الكريم فقال غره جهله وقال عمر غره جهله وحمقه وقرأ إنه كان ظلوما جهولا وقيل غره الشيطان المسلط عليه وقيل غره ستر الله عليه وقيل غره طمعه في عفو الله عنه ولا تعارض بين هذه الأقوال لأن كل واحد منها مما يغر الإنسان إلا أن بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما آخرين فإن قيل ما مناسبة وصفه بالكريم هنا في التوبيخ على الغرور فالجواب أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع شكرا لاحسانه ومقابلة لكرمه ومن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة وأضاع الشكر الواجب فعدلك بالتشديد والتخفيف أي عدل أعضاءك وجعلها متوازية فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى ولا إحداهما كحلى والأخرى زرقاء، ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود وشبه ذلك من الموازنة في أي صورة ما شاء ركبك المجرور يتعلق بركبك ماذا إذا هو المعنى ركبك؟ في أي صورة شاء من الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة وغير ذلك من اختلاف الصور ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف تقديره ركبك حاصلا في أي صورة وقيل يتعلق بعدلك على أن يكون بمعنى صرفك إلى أي صورة شاء وهذا بعيد ولا يمكن إلا قراءة عدلك بالتخفيف كلا ردع عن الغرور المذكور قبل والتكذيب المذكور بعد بل تكذبون بالدين هذا خطاب للكفار والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى الشريعة أو الحساب أو الجزاء وإن عليكم لحافظين يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم يعلمون ما تفعلون يعلمون الأعمال لمشاهدتهم لها وأما ما لا يرى وما لا يسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب فقيل إن الله ينفرد بعلم ذلك وقيل إن الملك يجد لها ريحا يدركها به إن الأبرار لفي نعيم في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيح وما هم عنها بغائبين فيه قولان أحدهما أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها والآخر لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها لأنهم يعرضون عليها غدوا وعشية وما أدرى كما يوم الدين تعظيم وتهويل وكرره للتأكيد والمعنى أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقداره هوله وعظمته يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي لا يقدر أحد على منفعة أحد وقرأ يوم بالرفع على البدل من يوم الدين أو على إضمار مبتدأ وبالنصب على الظرفية بإضمار فعل تقديره يجازون يوم الدين أو النصب على المفعولية بإضمار فعل تقديره أذكر ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو موضع رفع سورة المطففين ويل للمطففين التطفيف في اللغة هو البخس والنقص وفسره بذلك الزمخشري واختاره ابن عطية وقيل هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان واختاره ابن الفرس وهو الأظهر لأن المراد به هنا بخص حقوق الناس في المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص فالصورة على هذا مدنية وقيل مكية لذكر أساطير الأولين وقيل نزل بعضها بمكة ونزل أمر التصيف بالمدينة إذ كانوا أشد الناس فسادا في هذا المعنى فأصلحهم الله بهذه السورة الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون معنى اكتالوا على الناس قبضوا منهم بالكين فعلى بمعنى من وإنما أبدلت منها لما تضمن الكلام من معنى التحامل عليهم ويجوز أن يتعلق على الناس بيستوفون وقدم المفعول لإفادة التخصيص وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون معنى يخسرون ينقصون حقوق الناس وهو من الخسارة يقال خسر الرجل وأخسره غيره إذا جعله يخسر وكانوهم معناه كالوا لهم أو وزنوهم معناه وزنوا لهم ثم حذف حرف الجر فانتصب المفعول لأن هذين الفعلين يتعدى كل واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف الجر يقال كلتك وكلت لك ووزنتك ووزنت لك بمعنى واحد وحذف المفعول الثاني وهو المكيل والموزون والواو التي هي ضمير الفاعلين للمطففين والهاء التي هي ضمير المفعول للناس فالمعنى إذا كالوا أو وزنوا لهم طعاما أو غيره مما يكال أو يوزن يخسرونهم حقوقهم وقيل إنهم في كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل وروي عن حمزة أنه كان يقف على كالوا ووزنوا ثم يبتدئوهم ليبين هذا المعنى وهو ضعيف من وجهين أحدهما أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزن، فدل ذلك على أنهم ضمير المفعول والآخر أن المعنى على هذا أن المتطفين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا وليس ذلك بمقصود لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشر ألا ترى أن اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم وكانوهم ووزنوهم معناه دفعوا لهم فقابل القبض بالدفع وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود قال ابن عطية ظاهر الآية أن الكيل والوزن على البائعين وليس ذلك بالجلي قال صدر الآية في المشترين فهم الذين يستوفون أو يشاحون ويطلبون الزيادة وقوله وإذا كانوهم أو وزنوهم في البائعين فهم الذين يخسرون المشتري ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يعني يوم القيامة وهذا تهديد للمطففين وإنكار لفعلهم وكان عبد الله بن عمر إذا مر بالبائع يقول له اتق الله وأوفي الكيل فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن يوم يقوم الناس لرب العالمين الظرف منصوب بقوله مبعوثون وقيل بفعل مطلر أو بدل من يوم عظيم وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم فمنهم من يقوم خمسين ألف سنة وأقل من ذلك حتى أن المؤمن يقوم على قدر صلاة مكتوبة كلا ردع عن التطفيف أو افتتاح كلام إن كتاب الفجار لفي سجين كتاب الفجار هو ما يكتب من أعمالهم والفجار هنا يحتمل أن يريد به الكفار أو المطففين وإن كانوا مسلمين والأول أظهر بقوله بعد هذا ويل يومئذ للمكذبين وسجين اسم علم منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة وقد عظم أمره بقوله وما أدراك ما سجين ثم فسره بأنه كتاب مرقوم أي مسطور بين الكتابة وهو كتاب جامع يكتب فيه أعمال الشياطين والكفار والفجار وهو مشتق من السجن بمعنى الحبس لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم ولأنه في مكان الهوان والعذاب كالسجن فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأرض السفلى، وروي عنه أنه في بئر هناك وحكى كعب عن التوراة أنه في شجرة سوداء هناك وقال ابن عطية يحتمل أن يكون معنى الآية أن عدد الفجار في سجين أي كتبوا هنالك في الأزل اساطير الأولين قد ذكر بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي وفي الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا صارت له نقطة سوداء في قلبه فإذا زاد ذنب آخر زاد السواد فلا يزال كذلك حتى يتغطى وهو الرين لمحجوبون حجب الكفار عن الله على أن المؤمنين لا يحجبون وقد استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في الآخرة وتأولها المعتزلة أن معناها محجوبون عن رحمته إن كتاب الأبرار لفي عليين عليون اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه الحسنات وهذا جمع منقول من صفة علي على وزن فعيل للمبالغة وقد عظمه بقوله وما أدراك ما عليون ثم فسره بقوله كتاب مرقوم وهو مشتق من العلو لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة أو لأنه مرفوع في مكان علي فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحت العرش وقال ابن عباس هو الجنة وارتفع كتاب مرقوم في الموضعين على أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره هو كتاب وقال ابن عطية كتاب مرقوم خبر إن والظرف ملغى وهذا تكلف يفسد به المعنى وقد روى في الأثر ما روى في الآية وهو أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد فإن رضيه الله قال جعلوه في عليين وإن لم يرضه قال جعلوه في سجين يشهده المقربون يعني الملائكة المقربين الأرائك قد ذكر ينظرون رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينظرون إلى أعدائهم في النار وقيل ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها نظرة النعيم أي بهجته ورونقه كما يرى في وجوه أهل الرفاهية والعافية والخطاب في تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب من غير تعيين يسقون من رحيق مختوم الرحيق الخمر الصافية والمختوم فاستره الله بأن ختامه مسق وقرئ ختامه بألف بعد التاء وخاتمه بألف بعد الخاء وبفتح التاء وكسرها وفي معناه ثلاثة أقوال أحدها أنه من الختم على الشيء بمعنى جعل الطابع عليه فالمعنى أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك كما يختم على أفواه آنية الدنيا بالطين إذا قصد حفظها وصيانةها. الثاني أنه من ختم الشيء أي تمامه، فمعناه خاتم شربه مسكون، أي يجد عند آخر شربه رائحة المسك ولذته. الثالث أن معناه مزاجه مسكون، أي يمزج الشراب بالمسك، وهذا خارج عن اشتقاق اللفظ. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون التنافس في الشيء هو الرغبة فيه والمغالاة في طلبه والتزاحم عليه ومزاجه من تسنيم تسنيم اسم لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفا ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار فالمقربون هم السابقون والأبرار هم أصحاب اليمين عينا منصوب على المدح بفعل مضمر أو على الحال من تسنيم يشرب بها بمعنى يشربها فالباء زائدة ويحتمل أن يكون بمعنى يشرب منها أو كقولك شربت الماء بالعسل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون نزلت هذه الآية في صناديد قريش كأبي جهل وغيره مر بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من المؤمنين فضحكوا منهم واستخفوا بهم وإذا مروا بهم يتغامزون أي يغمز بعضهم إلى بعض ويشير بعينيه والضمير في مر يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للكفار والضمير في يتغامزون للكفار لا غير فكهنا من الفكاهة وهي اللهو أي يتفكهون بذكر المؤمنين والاستخفاف بهم قاله الزمخشري ويحتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون أي إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم إلى الضلال وقيل إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال والأول أظهر وأشهر وما أرسلوا عليهم حافظين أي ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم وكأنه قال كلام كلامهم للمؤمنين فضول منهم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يعني باليوم يوم القيامة إذ قد تقدم ذكره فيضحك المؤمنون فيه من الكفار كما ضحك الكفار منهم في الدنيا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون معنى ثوب جوزية يقال ثوبه وأثابه إذا جازاه وهذه الجملة يحتمل أن تكون متصلة بما قبلها في موضع مفعول ينظرون فتوصل مع ما قبلها أو تكون توقيفا فيوقف قبلها ويكون معمول ينظرون محذوفا حسب ما ذكرنا في ينظرون الذي قبل هذا وهذا أرجح الاتفاق الموضعين صورة الانشقاق إذا السماء انشقت اختلف في هذا الانشقاق هل هو تشققها بالغمام أو انفتاحها ابوابا وجواب إذا محثوف ليكون أبلغ في التهويل إذ يقدر السامع أقصى ما يتصوره وحذف للعلم به اكتفاء بما في سورة التكوير والانفطار من الجواب وقيل الجواب ما دل عليه فملاقيه أي إذا السماء شقت لقي الإنسان ربه وقيل الجواب أذنت على زيادة الواو وهذا ضعيف وأذنت لربها معنى أذنت في اللغة استمعت وهو هنا عبارة عن طاعتها لربها وانها انقادت لله حين أراد انشقاقها وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدها وإلقاء ما فيها وحقت أي حق لها أن تسمع وتطيع لربها أو حق لها أن تنشق من أهوال القيامة وهذه الكلمة من قولهم هو حقيق بكذا أو محقوق به أن يجب عليه أي فعله، فالمعنى يحق على السماء أن تسمع وتطيع لربها أو يحق عليها أن تتشقق ويحتمل أن يكون أصله حققت حققت بفتح الحاء وضم القاف على معنى التعجب ثم أضغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت حركتها إلى الحاء وإذا الأرض مدت أي زال ما عليها من الجبال حتى صارت مستوية وألقت ما فيها وتخلت أي ألقت ما في جوفها من الموتى للحشر وقيل ألقت ما فيها من الكنوز وهذا ضعيف لأن, لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة والمقصود ذكر يوم القيامة وتخلت أي بقيت خالية مما كان فيها يا أيها الإنسان خطاب للجنس إنك كادح إلى ربك الكدح في اللغة هو الجد والاجتهاد والسرعة فالمعنى إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك لأن الزمان يطير وانت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصير فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربك وقيل المعنى إنك ذو جد فيما تعمل من خير أو شر ثم تلقى ربك فيجازيك به والأول أظهر لأن كادح تعدى بإلى لما تضمن معنى السير ولو كان بمعنى العمل لقال لربك فأما من أوتي كتابه بيمينه ذكر في الحق فسوف يحاسب حسابا يسيرا يحتمل أن يكون اليسير بمعنى قليل أو بمعنى هين وسهل وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نوقش الحساب عذب فقالت عائشة ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك العرض وأما من نوقش الحساب فيهلك وفي الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول, فيقول فعلت كذا وكذا ويعدد عليه ذنوبه ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حاسب نفسه في الدنيا هون الله عليه حسابه يوم القيامة وينقلب إلى أهله مسرورا. أن يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بما أعطاه الله والأهل زوجاته في الجنة من نساء الدنيا أو من الحور العين ويحتمل أن يريد قرابته من المؤمنين وبذلك فسره الزمخشري وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يعني الكافر وروي أن هتين الآيتين نزلتا في أبي سلمة بن عبد الأسد وكان من فضلاء المؤمنين وفي أخيه أسود وكان من عتات الكافرين ولفظها أعم من ذلك فإن قيل كيف قال في الكافر هنا أن يؤتى كتابه وراء ظهره وهو في الحاقة بشماله فالجواب من وجهين أحدهما أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه وقيل تدخل يده اليسرى في صدره وتخرج من ظهره فيأخذ بها كتابة يدعو ثبورة أي يصيح بالويل والثبور إنه كان في أهله مسرورا أي كان في الدنيا مسرورا مع أهله متنعما غافلا عن الآخرة وهذا في مقابلة ما حقي عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله مسرورا في الجنة وهو ضد ما حقي عن المؤمنين في الجنة من قولهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين إنه ظن أن لن يحور أي لا يرجع إلى الله والمعنى أنه يكذب بالبعث بلا أن يحور ويبعث فلا أقسم ذكر في نظائره بالشفق هي الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس وقال أبو حنيفة هو البياض وقيل هو النهار كله وهذا ضعيف والأول هو المعروف عند الفقهاء وعند أهل اللغة والليل وما وثق أي جمع وضم ومنه الوسق وذلك أن الليل يضم الأشياء ويسترها بظلامه والقمر إذا اتسق أي إذا كمل ليلة أربعة عشر ووزن اتسق افتعل وهو مشتق من الوسق فكأنه امتلأ نوراً وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في وثق والتسق لا تركبون طبقا عن طبق الطبق في اللوث له معنيان أحدهما ما طبق غيره يقال هذا طبق لهذا إذا طبقه والآخر جمع طبق فعلى الأول يكون المعنى لتركبن حالا بعد حال كل واحدة منها مطابقة للأخرى وعلى الثاني يكون المعنى لتركبن أحوالا بعد أحوال هي طبقات بعضها فوق بعض ثم اختلف في تفسير هذه الأحوال وفي قراءة تركبنا فأما من قرأ بضم الباء فهو خطاب لجنس الإنسان وفي تفسير الأحوال على هذا ثلاثة أقوال أحدها أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء والآخر أنها كون الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا ثم إلى أن يهرم ثم يموت والثالث لتركبن سنن من كان قبلكم وأما من قرأ تركبن بفتح الباء فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرناها. وقيل هي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة اقوال أحدها لتركبن مكابدة الكفار حالا بعد حال والآخر لتركبن فتح البلاد شيئا بعد شيء والثالث لتركبن السماوات في الإسراء سماء بعد سماء وقوله عن طبق في موضع الصفه لطبقا أو في موضع حال من الضمير في تركبنا. قاله الزمخشري فما لهم لا يؤمنون الضمير لكفار قريش والمعنى أي شيء يمنعهم من الإيمان وإذا قرا عليهم القرآن لا يسجدون هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها وليست عند مالك من عزائم السجدات الذين كفروا يعني المذكورين ووضع الظاهر موضع الضمير ليصفهم بالكفر والله أعلم بما يوعون أي بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب أو بما يجمعون في صحائفهم يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعت فبشرهم بعذاب أليم وضع البشارة في موضع النذارة تهكما بهم إلا الذين آمنوا يعني من قضي له بالإيمان من هؤلاء الكفار فالاستثناء على هذا متصل وإلى هذا أشار ابن عطية وقال الزمخشري هو منقطع أجر غير ممنون قد ذكر سورة البروج والسماء ذات البروج البروج هي المنازل المعروفة وهي 12 تقطعها الشمس في السنة وقيل هي النجوم العظام لأنها تتبرج أي تظهر واليوم الموعود هو يوم القيامة بالتفاق وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشاهد ومشهود يحتمل الشاهد والمشهود أن يكون من الشهادة على الأمر أو يكون من معنى الحضور وحذف المعمول وتقديره مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرابا عظيما ويتلخص من أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولا يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولا الأول أن الشاهد هو الله تعالى لقوله وكفى بالله شهيدا والمشهود على هذا يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن, ي... أحدها أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد عليهم والآخر أن تكون الأعمال بأنه بمعنى أنه يشهد بها والثالث أن يكون يوم القيامة بمعنى أنه يشهد فيه أي يحضر للحساب والجزاء أو تقع فيه الشهادة على الناس القول الثاني أن الشاهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله ويكون الرسول عليكم شهيدا والمشهود على هذا يحتمل أن يكون أمته لأنه شهد عليهم أو أعمالهم لأنه يشهد بها أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه أن يحضر أو تقع فيه الشهادة على الأمة القول الثالث أن الشاهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله لتكون شهداء على الناس والمشهود على هذا سائر الأمم لأنهم يشهدون عليهم أو أعمالهم أو يوم القيامة القول الرابع أن الشاهد هو عيسى عليه السلام والمشهود أمة لقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أو أعمارهم أو يوم القيامة الخامس أن الشاهد جميع الأنبياء والمشهود أممهم لأن كل نبي يشهد على أمته أو يشهد القول بأعمارهم أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه القول السادس أن الشاهد الملائكة الحفظة والمشهود على هذا الناس لأن الملائكة يشهدون عليهم أو الأعمال لأن الملائكة يشهدون بها أو يوم القيامة أو صلاة الصبح لقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا القول السابع أن الشاهد جميع الناس لأنهم يشهدون يوم القيامة أي يحضرونها والمشهود يوم القيامة لقوله فذلك يوم مشهود والقول الثامن أن الشاهد الجوارح والمشهود عليه أصحابها لقوله يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم أو الأعمال لأن الجوارح تشهد بها أو يوم القيامة لأن الشهادة تقع فيه القول التاسع أن الشاهد الله والملائكة وأولو العلم لقوله شهد الله أنه لا إله إلاه والملائكة وأولو العلم والمشهود به الوحدانية القول العاشر الشاهد جميع المخلوقات والمشهود به وجود خالقها وإثبات صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك القول الحادي عشر أن الشاهد النجم لما ورد في الحديث لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد وهو النجم والمشهود على هذا الليل والنهار لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل القول الثاني عشر أن الشاهد الحجر الأسود والمشهود الناس الذين يحجون القول الثالث عشر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال ويوم عرفة يشهده جمع عظيم من الناس القول الرابع عشر أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر قاله علي بن أبي طارب القول الخامس عشر أن الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة القول السادس عشر أن الشاهد يوم الاثنين والمشهود يوم الجمعة قتل أصحاب الأخدود الكلام هنا في ثلاثة فصول الأول في جواب القسم وفيه أربعة أقوال أحدها أنه قوله إن بطش ربك لشديد والثاني أنه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وهذان القولان ضعيفان لبعد القسم من الجواب وثالثها أنه قتل أصحاب الأخدود تقديره لقد قتل ورابعها أنه محذوف يدل عليه قتل أصحاب الأخدود تقديره لقد قتل هؤلاء الكفار كما قتل أصحاب الأخدود وذلك أن الكفار من قريش كانوا يعذبون من أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام فذكر الله قصة أصحاب الأخدود وعيدا للكفار وتأنيسا للمسلمين المعذبين الفصل الثاني في تفسير لفظها فأما قتل فاختلف هل هو دعاء أو خبر واختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة أو بمعنى اللعن وأما الأخدود فهو الشق في الأرض كالخندق وشبهه وأما أصحاب الأخدود فيحتمل أن يريد بهم الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود أو يريد المؤمنين الذين حرقوا فيه فيقول القتل حقيقة خبر وال والأول أظهر الفصل الثالث في قصة أصحاب الأخدود وفيها أربعة أقوال الأول ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل معناه أن ملكا كافرا أسلم أهل بلده فأمر بالأخدود فخد في أفواه السكك وأضرب فيها النيران فقال من لم يرجع عن دينه فالقوه فيها ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقا... فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا اماه اصبري فإنك على الحق الثاني أن ملكا زنى بأخته ثم أراد أن يحلل نكاح الأخوات فأطاعه قوم ومنهم أخذ المجوس ذلك وعصاه قوم فحفر لهم الأخدود فأحرقهم فيه بالنار القول الثالث أن نبي أصحاب الأخدود كان حبشيا وأن الحبشة بقية أصحاب الأخدود القول الرابع أن أصحاب الأخدود ذو نواس المذكور في قصة عبد الله بن التامر التي وقعت في السير ويحتمل أن يكون ذو نواس الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيتفق هذا القول مع الأول فإن دانوات حفر أخدودا فأوقذ فيه نيران وألقى فيها كل من وحد الله تعالى واتبع العبد الصالح عبد الله بن التامر النار ذات الوقود النار بدل من الأخدود وهو بدل اجتمال والوقود ما توقد به النار والقصد وصف النار بالشدة والعظم إذ هم عليها قعود الضمير للكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود وهم أصحاب الأخدود على الأظهر والعامل في قوله قتل فروي أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألفا وقيل سبعين ألفا فقتل على هذا بمعنى لعن أي لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين وروي أن الله بعث على المؤمنين ريحا فقرضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكفار الذين كانوا عليها فقتل على هذا بمعنى القتل الحقيقي أي قتلتهم النار وقيل الضمير في إذ هم للمؤمنين والأول أشهر وأظهر لقوله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أن يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق أو يشهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة أو يكون بمعنى الحضور أي كانوا حاضرين على ذلك الفعل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله وهذا لا ينبغي أن ينكر فإن قيل لما قال أن يؤمن بلفظ المضارع ولم يقل آمن بلفظ الماضي لأن القصة قد وقعت فالجواب أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوهم فلذلك ذكره بلفظ المستقبل فكأنه قال إلا أن يدوموا على الإيمان إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود فالفتنة هنا بمعنى إحراق وإن كانت في كفار قريش فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب وهذا أظهر لقوله ثم لم يتوب لأن أصحاب الاخدود لم يتوبوا بل ماتوا على كفرهم وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حال كفره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يجب ما قبله ولهم عذاب الحريق يحتمل أن يكون في الآخرة فيقول فيكون تأكيد العذاب زيادة إلى عذاب جهنم ويحتمل أن يريد في الدنيا وذلك على رواية أن الكفار أصحاب الاخدود أحرقتهم النار إن بطش ربك لشديد البطش الأخذ بقوة وسرعة إنه هو يبدئ ويعيد أي يبدئ الخلق بالنشأة الأولى ويعيدهم بالنشأة الآخرة للبعث وقيل يبدئ البطش ويعيد. أن يبطش بهم في الدنيا والآخرة والأول أظهر وأرجح لقوله إنه يبدئ الخلق ثم يعيده وقد ذكرنا الودود في اللغات ذو العرش المجيد أضاف العرش إلى الله وخصه بالذكر لأن العرش أعظم المخلوقات والمجيد من المجد وهو الشرف ورفعة القدر وقرئ المجيد بالرفع صفة لذو العرش وبالخفض صفة للعرش هل أتاك توقيف يراد به التنبيه وتعظيم الأمر والمراد بذكره تهديد الكفار وتأنيس النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله من ورائهم محيط تهديد لهم معناه لا يفوتونه بل يصيبهم عذابه إذا شاء في لوح محفوظ يعني اللوحة المحفوظة الذي في السماء وقرئ محفوظ بالخفض صفة للوح وبالرفع صفة للقرآن أي حفظه الله من التبديل والتغيير أو حفظه المؤمنون في صدورهم سورة الطارق والسماء والطارق هذه السماء التي أقسم الله بها هي المعروفة وقيل أراد المطر لأن العرب قد تسميه سماء وهذا بعيد والطارق في اللغة ما يطرق أن يجيء ليلا وقد فسره الله هنا بانه النجم الثاقب وهو يطلع ليلا ومعنى الثاقب المضيء أو المرتفع فقيل اراد جنس النجوم وقيل الثريا لانه الذي تطلق عليه العرب النجم وقيل زحل لانه ارفع النجوم إذ هو في السماء السابعة إن كل نفس لما عليها حافظ هذا جواب القسم ومعناه عند الجمهور أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالها يعني الملائكة الحفظة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أن لكل نفس حفظة من الله يذبون عنها كما يذب عن العسل ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات والشياطين وإن صح هذا الحديث فهو المعمول عليه وقرئ لما عليها بتخفيف الميم وعلى هذا تكون إن مخففة من الثقيلة واللام للتأكيد وما زائدة وقرئ لما بالتشديد وعلى هذا تكون إن نافية ولما بمعنى الإيجاب بعد النفي فلينظر الإنسان مما خلق قذف ألف ماء لأنها استفامية وجوابها خلق من ماء دافق وسمي المني ماء دافقا من الدفق بمعنى الدفع فقيل معناه مدفوق وصاحبه هو الدافق في الحقيقة قال سيبويه هو على النسب أي ذو دفق وقال ابن عطية يصح أن يكون الماء دافقا لأن بعضه يدفع بعضا ومقصود الآية إثبات الحشر فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقه ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده ووجه اتصال هذا الكلام بما قبل أنه لما أخبر أن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تجازى كل نفس بأعمالها يخرج من بين الصلب والترائب الضمير في يخرج للماء وقال ابن عطية يحتمل أن يكون للإنسان وهذا بعيد جدا والترائب عظام الصدر وحدها تريبة وقيل هي الأطراف كاليدين والرجلين وقيل هي عصارة القلب ومنها يكون الولد وقيل هي الأضلاع التي أسفر الصلب والأول هو الصحيح المعروف في اللغة ولذلك قال ابن عباس هي موضع القلادة ما بين ثديي المرأة ويعني صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبها وقيل أراد صلب الرجل وترائب المرأة إنه على رجعه لقادر الضمير في إنه لله تعالى وفي رجعه للإنسان والمعنى أن الله قادر على رجع الإنسان حيا بعد موته والمراد إثبات البعث وقيل إن المعنى رده ماء كما كان أول مرة وقيل رده من الكبر إلى الشباب وقيل الضمير في رجعه للماء الدافق والمعنى رده في الإحليل أو في الصلب وهذا كله ضعيف بعيد والقول الأول هو الصحيح المشهور يوم تبل السرائر يعني يوم القيامة والسرائر جمع سريرة وهي ما اسر العبد في قلبه من العقائد والنيات وما أخفى من الأعمال وبلاءها هو تعرفها والاطلاع عليها وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن السرائر الإيمان والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة وهذه معظمها فلذلك خصها بالذكر والعمل في يوم قوله رجعه أي يرجعه يوم تبلى السرائر واعترض بالفصل بينهما وأجيب بقوة المصدر في العمل وقيل العامل قادر واعترض بتخصيص القدرة بذلك اليوم وهذا لا يلزم لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما يقع في ذلك اليوم وقال من احترز من الاعتراضين في القولين المتقدمين العامل فعل مضمر من المعنى تقديره يرجعه يوم تبلى السرائر وهذا كله على المعنى الصحيح في رجعه وأما على الأقوال الأخر فالعامل في يوم مضمر تقديره أذكر فما له من قوة ولا ناصر الضمير للإنسان ولما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له أخبره الله أنه يعدمها يوم القيامة والسماء ذات الرجع المراد بالرجع عند الجمهور المطر وسماه رجعا بالمصطر لأنه يرجع كل عام أو لأنه يرجع إلى الأرض وقيل الرجع السحاب الذي فيه المطر وقيل هو مصطر رجوع الشمس والكواكب من منزلة إلى منزلة والأرض ذات الصدع يعني ما تصدع عنه الأرض من النبات وقيل يعني ما في الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها إنه لقول فصل الضمير للقرآن لأن سياق الكلام يقتضي والفصل, والفصل معناه, والفصل معناه الذي فصل بين الحق والباطل كما قيل له فرقان والهزل أن يعني أنه جد كله إنهم يكيدون كيدا الضمير لكفار قريش وكيدهم هو ما دبروه في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الإضرار به وإبطال أمره وأكيد كيدا هذا تسمية للعقوبة باسم الذنب للمشاكلة بين الفعلين هي للكافرين أي لا تستعجل عليهم بالعقوبة لهم أو بالدعاء عليهم وهذا منسوخ بالسيف أمهلهم رويدا أي إمهالا يسيرا قليلا يعني إلى قتلهم يوم بدر أو إلى الدار الآخرة وجعله يسير لأن كل آت قريب ولفظ رويدا هذا صفة لمصدر محذوف وقد تقع بمعنى الأمر بالتساهل كقولك رويدا يا فلان وكرر الأمر في قوله أمهلهم وخالف بينه وبين لفظ مهل لزيادة التسكين والتصغير قاله الزمخشري سورة الأعلى جل جلاله سبح اسم ربك الأعلى التسبيح في اللغة التنزيه وذكر الاسم هنا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد المسمى ويكون الاسم صلة كالزائد ومعنى الكلام سبح ربك أي نزهه عما لا يليق به وقد يتخرج ذلك على قول من قال إن الاسم هو المسمى والآخر أن يكون الاسم مقصودا بالذكر ويحتمل المعنى على هذا أربعة أوجه الأول تنزيه أسماء الله تعالى عن المعاني الباطلة كالتشبيه والتعطيل الثاني تنزيه أسماء الله عن أن يسمى بها صنم أوثا الثالث تنزيه أسماء الله تعالى عن أن تدرك في حال الغفلة دون خشوع الرابع أن المراد قول سبحان الله ولما كان التسبيح باللسان لابد فيه من ذكر جسم أوقع التسبيح على الإسم وهذا القول هو الصحيح ويؤيده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال سبحان ربي الأعلى وأنها لما نزلت قال اجعلوها في سجودكم فدل ذلك على أن المراد هو التسبيح باللسان مع موافقة القلب ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى فلذلك قال سبح اسم ربك الأعلى مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى لا لسمه وإنما ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان وعلى هذا يكون موافقا في المعنى لقوله فسبح باسم ربك لأن معناه نزه الله بذكر اسمه ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس أن معنى سبح صلي باسم ربك أي صلي واذكر في الصلاة اسم ربك والأعلى يحتمل أن يكون صفة للرب أو للاسم والأول أظهر الذي خلق فسوى قدف مفعول خلق وسوى لقصد الإجمال الذي يفيد العموم والمراد خلق كل شيء فسواه أي اتقن خلقته وانظر ما ذكرنا في قوله فسواك فعدلك والذي قدر فهدا قدر بالتشديد يحتمل أن يكون من القدر والقضاء أو من التقدير والموازنة بين الأشياء وقرئ بالتخفيف فيحتمل أن يكون من القدرة أو التقدير وحذف المفعول ليفيد العموم فإن كان من التقدير فالمعنى قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به وقيل هدى ذكور الحيوان إلى وطء الإناث لبقاء النسل وقيل هذا المولود عند رضعه إلى مص الثدي وقيل هذا الناس للخير والشر والبهائم للمراتع وهذه الأقوال أمثلة والأول أعم وأرجح فإن هداية الإنسان وسائر الحيوانات إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب وغرائب، وقال الفراء المعنى هذا وأظل واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى وهذا بعيد والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى المرعى هو النبات الذي فرعاه البهائم والغثاء هو النبات اليابس المتحطم وأحوى معناه أسود وهو صفة لغثاء والمعنى أن الله أخرج المرعى أخضر فجعله بعد خضرته غثاء أسود لأن الغثاء إذا قدم تعفن وسود وقيل إن أحوى حال من المرعى ومعناه الأخضر الذي يضرب إلى السواد وتقديره الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء وفي هذا القول تكلف سنقرئك فلا تنسى هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعده الله أن يقرئه القرآن فلا ينسى وفي ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام لأنه كان اميا لا يكتب وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عليه السلام من القرآن وقيل معنى الآية كقوله لا تحرك به لسانك الآية فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل خوفا ان ينسى فضمن الله له أن لا ينسى وقيل فلا تنسى نهي عن النسيان وقد علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشر فالمراد الأمر بتعاهده حتى لا ينسى وهذا بعيد لإثبات الألف في تنسى إلا ما شاء الله فيه وجهان أحدهما أن معناه لا تنسى إلا ما شاء الله أن تنسى كقوله أو ننسها والآخر أنه لا ينسى شيئا ولكن قال إلا ما شاء الله تعظيما لله بإسناد الأمر إليه كقوله خالدين فيها إلا ما شاء الله على بعض الأقوال وعبر الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقليل في معنى النفي والأول أظهر فإن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أراد الله أن يرفعه من القرآن أو فيما قضى الله أن ينساه ثم يذكره ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع قراءة عباد بن بشير رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد نسيتها ونيسرك لليسرى عطف على سنقرئك ومعناه نوفقك للأمور المرضية التي توجب لك السعادة وقيل معناه للشريعة اليسرى من قوله عليه الصلاة والسلام دين الله يسر أي سهل لا حرج فيه فذكر إن نفعت الذكرى المراد بهذا الشرط توبيخ الكفار الذين لا تنفعهم الذكرى واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم كقولك قد أوصيتك لو سمعت وقيل المعنى ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع واقتصر على أحد القسمين لدلاله الآخر عليه وهذا بعيد وليس عليه الرونق الذي على الأول سيذكر من يخشى أي من يخاف الله ويتجنبها الأشقى يعني الكافر وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة والضمير المفعول للذكرى النار الكبرى هي نار جهنم وسماها كبرى بالنظر إلى نار الدنيا وقيل سماها كبرى بالنظر إلى غيرها من نار جهنم فإنها تتفاضل وبعضها أكبر من بعض وقيل القولين صحيح إلا أن الأول أظهر ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ثم لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة هنيئة وعطف هذه الجملة بثم لأن هذه الحالة أشد من صلي النار فكأنها بعده في الشدة قد أفلح من تزكى يحتمل أن يكون بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي أو بمعنى الطهارة للصلاة أو بمعنى أداء الزكاة وعلى هذا قال جماعة إنها يوم الفطر والمعنى أدى زكاة الفطر وذكر اسم ربه في طريق المصلى إلى أن يخرج الإمام وصلى صلاة العيد وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل المراد أدى زكاة ماله وصلى الصلوات الخمس إن هذا الإشارة إلى ما ذكر من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة أو إلى ما تضمنته السورة أو إلى القرآن بجملة والمعنى أنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين كما ثبت في هذا الكتاب سورة الغاشية هل أتاك توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمر وقيل هل بمعنى قد وهذا ضعيف الغاشية هي القيامة لأنها تغشى جميع الخلق وقيل هي النار من قوله وتغشى وجوههم النار وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد ذلك قسمين أهل الشقاوة وأهل السعالة خاشعة أي ذليلة عاملة ناصبة هو من النصب بمعنى التعب وفي المراد بهم ثلاثة أقوال أحدها أنهم الكفار ويحتمل على هذا أن يكون عملهم ونصبهم في الدنيا لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيها أو يكون في الآخرة فيعملون فيها عملا يتعبون فيه من جر السلاسل والأغلال وشبه ذلك ويكون زيادة في عذابهم الثاني أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم لأنهم على غير الإسلام وبهذا تقولها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبكى رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدا فعاملة ناصبة على هذا في الدنيا وناصبة إشارة إلى جتهادهم في العمل أو إلى أنه لا ينفعهم فليس لهم منه إلا النصب الثالث أنها في القدرية روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر القدرية فبكى وقال إن فيهم المجتهد تسقى من عين آنية أي شديدة الحر ومنه حميم آن ووزن آنية هنا فاعل بخلاف آنية من فضة فإن وزنه أفعل ليس لهم طعام إلا من ضريع الضريع أربعة أقوال أحدها أنه شوك يقال له البشرق وهو سم قاتل وهذا أرجح الأقوال لأن أرباب اللغة ذكروا ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الضريع شوك في النار الثاني أنه الزقوم لقوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم الثالث أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر وهذا ضعيف الرابع أنه واد في جهنم وهذا ضعيف لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام إنما هو شراب ولله ذر من قال الضريع طعام أهل النار فإنه أعم وأسلم من عهدة التعيين واشتقاقه عند بعضهم من المضارع بمعنى المشابهة لأنه يشبه الطعام الطيب وليس به وقيل هو بمعنى مضرع للبدن أي مضعف وقيل إن العرب لا تعرف هذا اللفظ فإن قيل كيف قال هنا ليس لهم طعام إلا من ضريع وقال في الحق ولا طعام إلا من غسلين الجواب أن الضريع لقوم والغسلين لقوم أو يكون أحدهما في حال والآخر في حال لا يسمن ولا يغني من جوع هذه الجملة صفة لضريع أو لطعام نفى عنه منفعة الطعام وهو وهي التسمين وإزالة الجوع وجوه يومئذ ناعمة أي متنعمة في الجنة أو يظهر عليها نظرة النعيم لسعيها راضية أي راضية في الآخرة لأجل سعيها وهو عملها في الدنيا في جنة عالية يحتمل أن يكون من علو المكان أو من علو المقدار أو الوجهين لا تسمع فيها لاغية هو من لغو الكلام ومعناه الفحش وما يكره فيحتمل أن يريد كلمة لاغية أو جماعة لاغية فيها عين جارية يحتمل أن يريد جنس العيون أو واحدة شرفها بالتعيين وأكواب موضوعة قد ذكرنا أكواب ومعنى موضوعة حاضرة معدة بشربها وفي قوله مرفوعة وموضوعة مطابقة ونمارق جمع نمرقة وهي الوسادة وزرابي هي بسط فاخرة وقيل هي الطنافس واحدها زربية مبثوثة أي متفرقة وذلك عبارة عن كثرتها وقيل مبثوثة فلا ينظرون إلى الإبل حظ على النظر في خلقتها لما فيها من العجائب في قوتها وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف وصبرها على العطش وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل عليها وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبوالها وغير ذلك وقيل أر... وقيل أراد بالإبل السحاب وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه مناسبتها السماء والأرض والجبال والصحيح أن المراد الحيوان المعروف وإنما ذكره لما فيه من العجائب والاعتناء العرب به إذ كانت معايشهم في الغالب منه وهو أكثر المواشي في بلادهم لست عليهم بمسيطر أي قاهر متسلط وهذا من المنسوخ بالسيف إلا من تولى استثناء مقطع معناه لكن من تولى وكفر فيعذبه الله وقيل هو استثناء من مفعول فذكر والمعنى ذكر كل أحد إلا من تولى حتى يأشت منه فهو على هذا متصل وقيل هو استثناء من قوله لست عليهم بمسيطر أي لا تصلط إلا على من تولى وكفر وهو على هذا متصل ولا نسخ فيه إذ لا موادعة فيه وهذا بعيد لأن السورة مكتية والموادعة بمكة ثابتة إن إلينا إيابهم أي رجوعهم والآية تهديد سورة الفجر والفجر أقسم الله تعالى بالفجر وهو الطالع كل يوم كما أقسم بالصبح وقيل أراد صلاة الفجر وقيل أراد النهار كله، وقيل فجر يوم الجمعة وقيل فجر يوم النحر وقيل فجر ذي الحجة ولا دليل على هذه التخصيصات وقيل أراد انفجار العيون من الحجارة وهذا بعيد والأول أظهر وأشهر وليال عشر هي عشر ذي الحجة عند الجمهور وقيل العشر الأول من المحرم وفيها عاشوراء وقيل العشر الأواخر من رمضان وقيل العشر الأول من، والشفع والوتر روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنها الصلوات منها شفع ووتر وقيل الشفع التنفذ بالصلاة مثنى مثنى والوتر الركعة الواحدة المعروفة وقيل, وقيل الشفع العالم والوتر الله تعالى لأنه واحد وقيل الشفع آدم وحواء والوتر الله تعالى وقيل الشفع الصفا والموة والوتر البيت الحرام وقيل الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية والوتر أبواب النار لأنها سبعة وقيل الشفع قران الحج والوتر إفراد وقيل المراد الأعداد منها شفع ووتر فهذه عشرة اقوال وقرئ الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان والليل إذا يسر أي إذا يذهب فهو كقوله والليل إذ أدبر وقيل أراد يسرى فيه فهو على هذا كقولهم ليله قائم والمراد على هذا ليلة جمع لأنها التي يسرى فيها والأول أشهر وأظهر هل في ذلك قسم لذي حجر هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها والحجر هنا هو العقل كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول وجواب القسم محذوف وهو ليأخذن الله الكفار ويدل على ذلك ما ذكره بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون إرى ما هي قبيلة عاد سميت باسم أحد أجدادها كما يقال هاشم لبني هاشم وإعرابه بدل من عاد او عطف بيان وفائدته أن المراد عاد الأولى فإن عاد الثانية لا يسمون بهذا الاسم وقيل إرم اسم مدينتهم فهو على حنث مضاف تقديره بعاد عاد إرم ويدل على هذا قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة من غير تروين عاد وامتنع إرم من الصرف على القولين للتعريف والتنكير ذات العماد من قال ارمى قبيله قال العماد اعمده بنيانهم او اعمده بيوتهم من الشعر لانهم كانوا اهل عمود وقال ابن عباس ذلك كنايه عن طول ابدانهم ومن قال ارم مدينه فالعماد الحجره التي بنيت بها وقيل القصور والابراج التي لم يخلق مثلها في البلاد صفة للقبيلة لأنهم كانوا أعظم الناس اجساما يقال كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع أو صفة للمدينة وهذا أظهر لقوله في البلاد ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا وروي أنها بناها شداد بن عاد في ثلاثمائة عام وكان عمره تسعمائة عام وجعل قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أنواع الشجر والأنهار الجارية وروي أنه سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلها فلما أتمها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم الله بصيحة وكانت هذه المدينة باليمن وروي أن بعض المسلمين مر بها في خلافة معاوية وقيل هي دمشق وقيل الاسكندريه وهذا ضعيف جابوا الصخر بالواد أي نقبوه ونحتوا فيه بيوتا والوادي ما بين الجبلين وإن لم يكن فيهما وقيل أراد وادي القرى وفرعون ذي الأوتاد ذكر في سورة داود الذين طاوا في البلاد صفة لعاد وثمود وفرعون ويجوز أن يكون منصوبا على الذنب أو خبر ابتداء مضمر فصب عليهم ربك سوط عذاب استعارة السوط للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره قاله ابن وقال, وقال الزمخشريين ذكر السوت إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرة كما أن السوت أهون من القتل إن ربك لبالمرصاد عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان وكل زمان ورقيب على كل إنسان وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار وفي ذلك تهديد لكفار قريش وغيرهم والمرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه الابتلاء هو الاختبار واختبار الله لعبده لتقوم الحجة على العبد بما يبدو منه وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه والإنسان هنا جنس وقيل نزلت في عتبة بن ربيعة وهي مع ذلك على العموم في من كان على هذه الصفة وذكر الله في هذه الآية بتلاءه للإنسان بالخير ثم ذكر بعده بتلاءه بالشر كما قال فيه ونبلوكم بالشر والخير وانكر عليه قوله حين الخير ربي أكرما وقوله حين الشر ربي أهانا ويتعلق بالآية سؤالان السؤال الأول لما انكر الله على الإنسان قوله ربي أكرما وربي أهانا والجواب من وجهين أحدهما أن الإنسان يقول ربي أكرمني على وجه الفخر بذلك والكبر لا على وجه الشكر ويقول ربي أهانني على وجه التشكي من الله وقلة الصبر والتسليم لقضاء الله فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير ويصبر على الشر والآخر أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة وتضييقه إهانة وليس الأمر كذلك فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على أوليائه فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن وأما الكافر فإنه اعتبر الدنيا لأنه لا يصدق بالآخرة ويرى أن الدنيا هي الغاية فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك السؤال الثاني إن قيل قد قال الله فأكرمه فأثبت إكرامه فكيف أنكر عليه قوله ربي أكرما فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من الفخر وقلة الشكر أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسب ما ذكرنا في معنى الإنكار الثاني أنه أنكر عليه قوله ربي أكرما إذا اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه للإكرام على وجه التفضل والإنعام كقول قارون إنما اوتيته على علم عندي الثالث أن الإنكار إنما هو لقوله ربي أهانا لا لقوله ربي أكرما فإن قوله ربي أكرمني اعتراف بنعمة الله وقوله ربي أهانني شكاية من فعل الله فقدر عليه رزقه أي ضيقه وقرئ بتشديد الدال وتخفيفها بمعنى واحد وفي التشديد مبالغة وقيل معنى التشديد جعله على قدر معلوم كلا زجر عما أنكر من قول الإنسان بل لا تكرمون اليتيم هذا ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة ومعنى, ومعنى هذا الإضراب ببل كأنه أنكر على الإنسان ما تقدم ثم قال بل تفعلون ما هو شر من ذلك وهو ألا تكرمون اليتيم وما ذكر بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم ولا تحضون على طعام المسكين الحض على الأمر هو الترغيب فيه ومن لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هو كأنه ذم لترك طعام المسكين والطعام هنا بمعنى الإطعام وقيل هو على حذ مضاف تقديره لا تحضون على بذل طعام المسكين وقرأ تحاضون بفتح الحاء وألف بعدها بمعنى لا يحض بعضكم بعضا وتأكلون التراث أكلا لما التراث هو ما يورث عن الميت من المال والتاء فيه بدل من الواو واللم الجمع واللف والتقدير, والتقدير أكلا ذا لم وهو ان ياخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغيرا بل ينفرد به الرجال وتحبون المال حبا جما أي شديدا كثيرا وهذا ذم للحرص على المال وشدة الرغبة فيه دكت الأرض أي سويت جبالها دك دك أي دكا بعد دك كما تقول تعلمت العلم بابا بابا وجاء ربك تأويله عند المتأولين جاء أمره وسلطانه وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هناك